وَإِذَا لَكَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَلَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا لَكَ الَّذِينَ وَإِذَا غَلَبَ بَعْضُهُمْ وَإِذَا طَلَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ فتح الله عليكم ليحذركم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون